وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى اله الصلاة والسلام ثم أما بعد فقبل أن أبدأ حديث المعتاد أود ان شاء الله تعالى أن ألفت النظر وأن انبه إلى أن هناك شرهما تريد ان شاء الله تعالى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 ومن هنا راينا في هذه الايام قضايا تثار الغرض منها تشتيت للشباب المسلم وايجاد الفرقه بين الاخوه في وقت نحن نبحث فيه عن لم الشمل وتحقيق قول الله تعالى وعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرأ ظهرت فرقه في الاسكندريه زعمها شخص لا ادري من هو ولا اعرف يعني من هو ولا احد ولا اعرف سمي نفسه محمد سعيد رسلان يتزعم هذه الفرقة وخرج علينا بهذا القول الذي لا اجد له وصفا اني الخروج على حسن مبارك ما كان يجوز وان اللي خرجوا على حسن مبارك دول فسقه بل كفر وتبتدي تحدث مشكله بين الشباب المسلم طيب احنا كفرنا ولا ما كفرناش ينفع ولا ينفعش وخرجنا ولا خرجناش، والدنيا تقوم ولا تقعد وشباب يتطاحل ومشايخ يخرجون يسب بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعض وهذا ما يريده هؤلاء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 وبالطبع حسني الله حرام ورحمه مواعيد رجل يعني هاتك اعراض البيوت يكفي ان بيوتنا تقتحم في أنصاف الليالي وتبدهم في حجرات النوم لا يراعون حرمة لبيت ولا يراعون إلا ولا ديمة إلى آخر هذا الكلام ولكن هذه قضية بدأ يثيرها هؤلاء معك بعضهم يتحدث معك في مثل هذه الأمور أروا يلا نخرب الفكر ونستمتز الطاقات ونضرب بعض الخلاص من هذا بالطبع يعني تلك الورقة التي لا لقد أيضا من يوزعها الآن أمام المساجد أمام المساجد طبعا بخلاف طبعا ما قلنا في خنوات الآن مسلطة أيضا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى القرآن وعلى السنة وما أثر هذه القنوات. أنا لا أدل قلوات أخرى يعني تخرج وقلوات كثيرة جدا معلومة الهوية تضرب في الإسلام وفي المسلمين شوية طعن في القرآن وتفسير باطل للقرآن شوية طعن في الصنة شوية طعن في السلف والسلفية وما إلى هذا والبلاء اللي احنا عملنا لنشكر ماذا يريد هؤلاء لا أدل يعني ماذا يريدون القضية أضحف الإرادة أضحف ضرب الإسلاميين والإسلام في مقتل وتشتيت الصق في الإسلام طيب فدأ لأي ورقة بتوزع أمام المساجد وتخيل بقى لما يتلاول هذه الورقة عوام من الناس من المسلمين كل من خرج من المسجد يدول ورقة يمسكها في إيد ويقرأها تقرأ إلى آس يقول بيقولي ذا اللي بيوزعها تمال الإخوان فلو كان اللي بيوزعها الإخوان يعني فدولي بأعايزين يتحطوا في موعد ويتولع عليهم وبقولها بملئ ديهم ده لو كان أنا لا أدل من الذي يوزعه اتبع على الأخ لكن أي كان الذي يوزعه فالذي يوزعه جاهل جهل جهول ومتطاول على القرآن ومتطاول على السلم الورقة بتقول العنوان أمامي هكذا ضرب الزوجة في القرآن فهم آخر يعني الناس فهم غلط وهم هيقولون لك إيه الفهم الصحيح فكبيني الفهم الخاطئ للأمر الإلهي يثير التناقض بين هذا الأمر والهدي النبوي في معاملة الماض والمعلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجة من زوجات هذا أول الجهل يعني هم بيعتبروا دي حجة على عدم جواز الضارف على عدم جواز الضارف وهذا بالطبع هذه ليست حجة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب فالله سبحانه وتعالى حينما يبيح امرا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كل المباحات هناك أمور تركها والترك لا يدلل على الحرم والمنع ولذلك عندنا قاعدة في علم الأصول أنك إذا أردت أن تأخذ ايجابا أو تحريما ينبغي أن تأخذه إما من أمر صريح أو نهي صريح ليس له صالح أما الأفعال فلا تقضي بتحريم ولا ايجاب لا تقضي بتحريم ولا إيجاب يعني كون التقوي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصير الأمر واجبا إلا إذا تبع أمر صريح ليس له صار هكذا يقول علم الأصول فكون كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب إذا الضب حرام. ايبا الضب حرام؟ أنظر. ايه المشكلة؟ نفسه تعافي هذا لا اشكال فيها ولكن لو قال لا تأكله الضب ايبا يأكله ايه؟ ايبا حرام؟ كده فكل ترك او كلك ما ضرب امرأة الخط ده مش معناه تحريم الضب ومن يقول هذا جاهل اخرى لا يفهم شيئا في علم الاصول يقول انه لم يضرب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 طيب شايفين شايفيني يقوى الله تعالى واضربوني دي ازاي فبيقول ان الراجل لو خاف من نشوز الزوجة فينبغي انه يترك البيت للزوجه مراتك تنشز عليه اترك لها الحبل على غريبة سيها البيت واخرج هو ده الفهم الصحيح بقى سيب لها البيت واخرج خلاص ماشي سيب البيت واترك لها الحبل على غريبك و... ومعنى الضرب في الآية اضربوهم خب بالك بقى دي الفهم السليم بقى هو الترك والمفارق الكلام ده طبعا قانون المتخلف اسمه خالد الجندي من قبل انا ربطت عليه خلاص يبقى معنى اضربوهم يعني حضرتك تسيب البيت وتمشي دي معناه خلاص طبعا ما ينفعش بقى الأزل الجسدي والضرب الجسدي ولازم نفهم بقى مقاصد القرآن الكريم خلاص فهو المقصد تسيب البيت وتمشي مش شاعد أقرأ الورقة كلها لأن دي محتاجة لها ساعة خلاص وبعدين بدأ إياه على الآيات اللي ورا فيها كلمة ضر في القرآن الكريم وطبعا ضل لخلق الله أنه حصر المعاني اللي ورد في القرآن الكريم خلاص يا اللي جيتها تكلمة ضربة 16 موضع وكلها بتدور حول العزل والمفارقة والإبعاد والطاق ماذا يعيش بقى الضرب اللي ها كلها كده كلها كده وطبعا هذا تضليل ويعني أقول إيه أقول إيه بس خلاص وعدم فهم للغة مطلقا يعني عدم فاهم للغة مطلحة من للآية يعني فيها وإذا ضربتم في الأرض ضربتم في الأرض يعني إيه يعني سيرتم وشيتم هي دي بأضربوهن يأخذ بعضك وتمشي وطبعا جاهل يعني اللي كانت دي أعمق بكل معاني الكلمة جاهل جاهل مركب اللي مش قادر يفرح بالضرب الذي تعدى بفيه ضربتم في الأرض وبين الضرب الذي أضيف إليه الضمير اضربوهن دي لها قاعدة في اللغة ودي لها قاعدة في اللغة فحتى في كالحمار يحمل أصفار أي كان اللي كاتب الورق دي خلاص خلاص فبيقول فما هو المعنى المناسب لكلمه الضار في النزاع بين الزوجين والردة في الآية والمعنى هو انك انت بتبدا بالعرق وبعدين الهجري في البيت في وبعدين تهجر ليه تهجر البيت خلاص بس يا عم خلاص بيقول وهكذا تسوقنا الأدلة الشرعية إلى أن الفهم خب بقى بالكلام إلى أن الفهم السائد الساذج يعني اللي فهم من الضعر ده فهمه ايه ساذج اللي ادب وشفاله لأن طبعا كما سأقول لك هذا شب صريح لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ده فهم ساذج إبقى هذا الجاهل الأخرق المتخلف اللي كتب الغرقة دي لا وقف على سبب نزول الآية ولا وقف على ملابسات الآية وإزاي إن النبي الله عسلم في البداية نهى عن ضرب النساء فاللي حصل إن جاء عمر وقال زأر النساء عليه وهي إنها مش هتضرب خلاص دي نوع من النساء فطور على الرجال فلذا قال الله تعالى وضري ولما ويا اعمى ما بيشوف لا عارف سبب نزولي اللي كتب الورد الحمد لله قليل الادب جاهل باللغة جاهل بالتفسير اعمى لم يقرأ شيئا في كتب التفسير ولم يبصر شيئا في كتب التفسير على طلاق يطلع بقى الاخوان يطلع الترتان ما عرفش اي حاجة من الكلام باعرف انتي قلة ادب وتطاول على كتاب الله وتفسير باطل القرآن الكريم اي كان كاتبه أياً كان كاتبه إن الله يكون أن كان كاتبه خلاص قولي ده دا بيتنافى مع العلاج والمواد كل طبعاً هذا الكلام كما قلت لك لو تكلمنا باللغة يطلع الكاتب هذا الكلام لا يفرق بين الضرب فيه والضرب بيه وضرب هزر إن تضيف ليها الضبير. ما يعرفش حاجه في اللغة ما يعرفش سبب نزول الآية ما يعرفش من سبب نزول الآية دي عنوى علماء السنة في كتبهم وفي مقدمتهم أبو داود وابن ماجا وغيره وغيره وغيره, وغيره في كتاب النكاح باع ضعف بالنساء ما شابش لا ما شابش دي ما تفهمش وفهمها سادج والمتخلف ده اللي كانت الورقة دي هو اللي بيفكر كل علماء السنة بفهموش وده هو اللي بيفكر فهمهم سادج والمتخلف ده هو اللي فاهم هو اللي فاهم خلاص وبعدين بدأ بقى يقول إن ده مع المواد الواردة في الآيات والأحاديث ألا قلت لك حاجه من مهي قبل عشان لما تيجي تقرأ حاجة زيدي تأخذ بالك أو وانت بتقرا ازاي قلت لك فاكر لما قلت لك إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي أخرى كذاب ضال يقول ضلالا الله سبحانه وتعالى ينطقه بالحق دون أن يدري بقول أجمالي دون أن يدري وضعت لكم مثالا قلت لكم ولا برض على هذا الأخرق زكريا بطرس اللي كان بيهاجم القرآن والسنة وهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضرت له محاضرة طلعاً. بيكلم في محاضرة خمسة واربعين ساعه ساعة كل المحاضرة تقوم على ان احنا كمسلمين ما بنفهمش وهم اصحاب توحيد ومعندهمش ان ربنا له ولد مفيش الكلام ده وقاعد تكلم مع المذيع ساعة لقد مين اللي قال ان احنا بنقول في ولد دول بيتجنوا علينا دول مش فاهمين دول كذا ده احنا مفهومنا كذا ومفهومنا كذا ومفهومنا كذا, ومفهوم كذا واحنا على راس التوحيد سعر ببنا انظر بقى عايز انت تناقش الادله اللي بتقولها فجاه قال كلمة ما احوجني الى ان ارد على اي كلام قادم ما احوجني الى هذا محتفتش قلت شوفوا هو ليه اه. وسمعت المحاضرة كامل الاخوة في المسجد وجيت قلت لهم بقى ايه بقى ايه التسجيل ايه وقلت ركزوا معايا بقى وعاديين ساعة لربع تسمعون ايه قالوا ان الراجل ده بيقول احنا ما بنقولش ان ربنا له ولد قلت لهم اسمعوا نهاية المحاضرة اسمعوا نهاية المحاضرة في نهاية المحاضرة المقطف اللي يقعد قدامه بيقول له يا ابونا بقى يعني كالعادة عايزين بركتك فتقول لنا نصيحة حلوة كمتين حلوين قبل ما نقوم يا الطيب يا ياولادي انا بقول لكم حبوا الله زي ما بيحبكو يكفي ان هو ضحى بابنه عشان صوت الكلب اللي قاعد ساعة ربع روج ايه احنا بنشري ده ولد قال في النهايه ضحى لابنه عشان الطس محتاج رز انا قلت للناس احنا محتاجين ربع بس خلاص هو ربنا بجهله له وانطهه لسانه بها خلاص فهذا ما قال له في ساعه الا ربع هذا بكلمتين هو لا أحو... ما ما ان نتعب ولا ولن ولا نقول نفس الحكال اقرق اللي كتب الورقه دي الاعمق الجاهل اللي كتبها ايا كان هو خلاص ذكر في اخر حديث في الورقه والله تحت اخر حديث ختام الورقه ختام الشعب بيقول لك مفيش ضعف والفهم الضغط ده الفهم ساذج والقضيه قضيه انك تشبها البيت وتمشي خلاص فبيقول صاحب بقى دي اللي النبي دعا الى حسن معاشره المره اخر حديث بقى ساقعه عشان يدل على حسن معاشره المره ده حديث صحيح مسلم هو مش مخرج هنا في موجود فني باب وفني ذكر حديث موجود في كتاب الحج باب حاجة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم اخر حديث جاي اسمع وركز بقى كل الورقه بتقول ايه ما بيدوب بتمشي تمشي الارض تعال يا عم وعن جابر رضي الله عنه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 بس مش هتكلم بس مش هتكلم ده الحديث اللي هو جايبه هو بس اهم, أهم هو كان اهم حاجة عشان ايه تاخد بالك من ايه آه. آه. آه. آه. آه. اتقوا الله في الهيه اتقوا الله ايه في النساء وخلي بالكم للنساء لكن بهبله راح نكمل الهيه الحديث فقص بالعز وجيك الحديث بقى ان المراه لو ابي خالد في بيت الرجل من يكره الرجل بغير اذنه اللي يحصل فاضربوهن ضربا غير مبارش مش حرب مش حكلم ادي اخر الورقة تقوم تقول له يعني كبه في الورقة بقى تقوم تقول له ايه تقول له انت فضلت بردعه وعيو برسين بقى بس ده اللي فاضل طب ما يعني ما بصتش في ده ربنا اعمى باصرك طب ما في سبب نزول الايه وما بصيتش في السبعين 70 صحابي اللي ضربوا نسائهم وان السحابه وصفه ان مش يسيب البيت اللي يضربوا النساء وان ازاي كان عبد الله بن عباس وغيره وغيره كان يضرب امراته ها بالسواك وما الى بقى لا مش كل ده عميتو عنه ما عرفتوش اللغه بتقول ايه كل ده عميتو عنه فبالحديث اللي انت علشان تقول يعني اتقوا الله في النساء واهو قال لك ان المضر ضرب وما ايه والشرع لما قالوا باظ ولكن وضع قيود وضوابط لهذا الضرب اللي في نوع من النساء هي طبعتها كده لا تاتي الا بهذا خلاص في امراه محترمه تكفيها الكلمه فعظهن اول ما تسمع العظه خلاص انتهت متربيه في واحده يؤثر فيها الهج اكثر من الوعظ وفي واحده دمشق مصفحه مش كده ولا ايه لابد من تتعامل معها بما يتفق مع حالها بس ومع هذا يستمى ضع موابط انك لا فلطن خدا اللي هو الضرب الغير مبرح اللي جي لهم اللي هم بسقوه في الحديث والآخر ده ايه بقى الضرب اللي غير مبرح علماء السنة اللي فهمهم على حد تعليم المتخلف بس هذه قالوا لا فلطن وجها ولا تكسر عظما ولا تخدش لحما ولا تسب أبا ولا أما أمّا. ده اللي طلبه الإسلام ده اللي طالبه الإسلام ولذلك أنا بطلب من النساء انت ليه توصلي نفسك انك تتحط في الحته دي ليه؟, ليه يعني هي لو تعاملت المرأة مع الرجل بأدب الاسلام هتوصلوا إلى هذا فأنا أردو كده في, في, في مرة من المرات لما أحضروني لخلاف بين رجل ومرأة وذهبت وكان أخ من الإخوة فالأسف وجدت إنه يعني ضرب ولكن بقى مش الضرب غير المبرح لا ده ضرب بكل معاني الكلمه يعني ده مش بقى وطم خدم ده شلفط خدن وواجه خلاص فطبعا جلست وانا يعني مغضب فليه كده يا ابني ما والاسلام قال والاسلام قال والاسلام قال والاسلام, طال والإسلام, طال والإسلام طال وهي أعدم لحالي في الكلام اسمع يا اخويا ابو ده يعني حتى وقف وجود الشخص تحس ان في اسلوب مستفز وقديم الاسلام اسمع, اسمع اسمع اسمع اسمع عجبها الاسلام اوي وعجبها اللي انا بقوله اوي فالاخص في النهايه قال لي طيب يا شيخ انا اخطاها بس والله يعني هي وصلت لمرحله غلقت علي عقلي طيب هي عايزه تروح حمد اختها وأنا بحبش انها تروح هناك لان زوج اختها بقى شخص منحل ويعب يمزح مع النساء وكذا وكذا وكذا فقلت لها مش هتروح جيد معاي فأي عايزة تروح لوحدها فقلت لها مش رايح فقالت لها انا نزل لو راجل منعنا قال فوريتها ان انا راجل بقى يعني خلاص بقى ما يقولت كذا لو راجل منعنا فالتفت اليها فقالت لها تربية وقالت لو متربية في بيت راجل عمرها انا كل الزبا المزيد فما تغفبتش ده من الاخر يا فما ده الاسلام بيقول لك ايه والاسلام خل قلت اميرا احدا انا يسجد لأحد من بدون الله لها مرث ومرأة انتسل لزوجيها من عمر ما حقي عليها والاف لما يقول لك لا يبقى لا لقيتها بكل ابتي احكت قلت لي الكلام ده مش مع الرجالة بتروع اليوم ويندو جميل ايه والله يفتح عليك رحت قايم واقف قلت لي يا ابني انشى الكلام اللي انا قلت لي ده مش مع الحريم بتروع اليوم ويندو يا الله خلاص كسرت مش قللت اللي قادم خلاص فردت قلت لي عمتا يا شيخ بقولك حاجة اسلوب من حق قلت لي يا شيخ عمتا ما بيضربش غير الحمار قلت لي هو عمتا ما بيضربش غير الحبار ولا تتعال هتبقى حبار هتبقى حمار هتبقى بنيها بما يبقى بنيها دا بيناكم من الاسلام على كيف يعني هي عايزة تاخد ما يحق لها وتترك ما يجبه عليه ما ينفع ما ينفع ما ينفع فالإسلام لما قال يضرم بقالش يضرب السيد المحترم المعدبة الطيعة قال والذي تخافون هيت المرأة الناشية نشو زال علوة تعالى على زوجها وتتأبأ ولا تطيع خلاص ولا تطيع ومع هذا بداية هلو اهدئون فلو نفع يبقى جزاء الله خير خلاص اهدئون اللي هي ايه دا, دا ولا يعني هي سيبها على حل شعرها فتأنا ولا ايه دا بنت من تحقيق القوام ومع هذا القوام زي ما قلنا والضارب وضع القسطان خلاص خلص المسألة خلص المسألة فلما تطلع وراء زي دي بقى ويكون فيها هذا الاضعاء تفسير القرآن بالباطل ضارب اللغة العربية الحكم على فهم السلف بانه فهم خلاص نعمل ايه في الكلام ده انت تعمل ايه في الكلام نعمل ايه فأنا أرهم ان شاء الله تعالى ان اي معلومة تقال وتسمعها اي ورقة توزع واضطرها هي يعني تنخضع بما فيها حتى تعود الى اهل العلم الثقات لان انا بقول لك هو. الامه يعني يراد بها السوء والجام والمسلمين في مصر يغراض بهم السوء وهناك من يريد أن يفرق وأن يمازق وأن يطعم في القرآن وأن يطعم في السنة فكونوا على حضار فكونوا على حضر. خلاص وبهيب أيضا بضرات المساجد أن لا تسمح باليوزع على أبواب هذه الأوراق إلا يعني من يريد يوزع أي أوراقة تعرض بالأول على لباس المسجد الشبء اللي فيها قبل ما يقرأ الناس هذا الغواع الذي يعني يسيء إلى القرآن ويسيء إلى السنه